بسم الله, بسم الله الرحمن الله الرحيم. الرحيم, الرحيم, الرحيم, الرحيم. <تصفيق> تبكلي تبكلي مالك مالك, مالك؟ هتموت طب وبعدين طب وبعدين. أنت ذنبك مكتوب مدونا في كتابك وصحيفتك أسود اسود هي دي هو ده اللي بك هو ده اللي بك اخي الحبيب ألا تخشى مقت الله لا ترى شايف قلبك قلبك صحب على بعض قضائه وقدره حقد على نعم وعطاء لبعض خلقه يترشى البكئين إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد جاء مني وما لي حيني Nézet, ille rajai, Ó, áfók, ín ليس شيء أحب إلى الله من قطرة دمع نزلت من خشة <تصفيق> آئد لوحده لم يره أحد ولم يشعر به أحد ولم يحس به أحد ذكر الله ففاطت عيناه ما أرقه من قلب. البكاء يرفع الله به البلاء يجفع عذاب الله دواء للقلوب القاسيه. البكاء رحمة رحمة أخي رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة. <تصفيق> فكر كده ذنب قد مضى ذنب <تصفيق> قد مضى <تصفيق> انت اقترفت هو شايفك سبحانه وسترك ولاطف بيه ومعفين بس بيمقتك على اصرارك على الذنب ده ايه رأيك بقى لو المشكلة دي حصلت فتذكر عبد الله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله وطيق غفق نضحك ولعل الله قد اطلع على أعمالنا فقال لا أقبل منكم شيء فو الله حصرته ملّم يخشى أن يكون من أهل النار فهو مغرور, مغرور قد أمن مكر الله أخية إوعات الطمن أنت مش عارف قبل إيه قال إنما يتقبل الله من المتقين فلا يقبل الله إلا من المتقين احنا, من إحنا منهم اغلى تخيل تخيل واكبر الله صلى بالناس المغرب فقرأ اذا نقر في الناقور فذلك يومءذ يوم عسير خر ميتا في القبلة مات طب وبعدين يا ترى الدنيا رايحة على فين وأخرتها إين عايشين ما احنا مش بيدين والوضع من سيء إلى أسوأ طب وبعدين طب وبعدين هو ده اللي هو ده اللي هو ده اللي هو ده اللي بقى, بقى. بقى. بقى. أحببتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في تسجيلات اليقين الإسلامية. أن نقدم لكم أغلبتمتم الشيخ محمد حسين عقوب والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما في هذه المادة من خير والآن مع الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمله تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 ونحن نرى في هذا الزمان كثيرا من القسوة من العنف من الفضازة من الشدة يبحث الإنسان عن مرفق يأوي إليه لذلك ذكرها ابن القيم في عطش المريد إلى بيت يؤويه وعبرة تشفي وأنيس يستريح إلي في هذا الزمان وكأن الناس يعيشون في في الحر حر الظهيرة تجد الأصوات عالية حتى في سعادتهم ضجيج، عنف في كل شيء. تجدها في قيادتهم للسيارة، في أغانيهم التي يسمعونها، في ألعابهم التي يلعبونها. تجد العنف واضح. والمؤمن، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. فيه سكينة، فيه انكسار. فيه هدوء تشير إليه الآيات والحديث ولكن مع قسوة الواقع يقسو القلب اللهم رطب قلوبنا بذكرك وتجمد العين ويصبح الإنسان يلهث خلف لشيء وقفنا في اللقاء الماضي مع قضية البكاء البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى والبكاء من خشية الله عزيز عزيز جدا قال سفيان الثوري عليه رحمة الله البكاء عشرة أجزاء جزء منها لله والتسعه كلها رياء يقول سفيان عليه رحمة الله البكاء عشرة أجزاء جزء منها لله والتسعة كلها رياء فإذا جاء ذلك الجزء الذي هو لله في السنة مرضة واحدة فإنك حين ذاك من السعداء اللهم ارزقنا البكاء لك البكاء كثير كثير ومفتعل ولكن نبحث عن الذي لله فيقول لك سفيان إذا جاءك في السنة مرة كنت من السعداء والذي يعرف يدري والذي يدري يعرف ما هو لله وما هو لغير الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه المرة التي هي لله يقول الحسن البصري عليه رحمة الله لو بكى عبد من خشية الله لا رحم الله من حوله جميعاً ولو كانوا عشرين ألفاً هذه التي لله ليست تكون رحمة لهذا العبد وحده وإنما تكون رحمة للعبد ولمن ولمن حوله ولو كانوا عشرين ألفاً ولكن أين ما كان لله أين هو ذكرنا في اللقاء الماضي فوائد البكاء فذكرنا أولاً أن البكاء سبب للوقاية من جهنم اللهم نجنا من عذاب النار قال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وأيضا البكاء ثانيا سبب لظل عرش الرحمن اللهم اجمعنا تحت ظل عرشك وكثيرا مشتقنا لظل العرش في حر الهاجرة انظر إذا كان ظل العرش كيف يكون جماله في إلى جوار ظل جهنم والعياذ بالله في ظل عرش الرحمن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اللهم ارزخنا ذلك يا رب ذكر الله خاليا قاعد لوحده لم يره أحد ولم يشعر به أحد ولم يحس به أحد فقط ذكر الله ففاضت عينا ما أرقه من قلب ذكر الله ففاضت عينا أين هذا القلب ثالثا أن الذي يبكي من خشية الله حبيب الله حبيب الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرة دمع نزلت من خشية الله ليس شيء أحب إلى الله من قطرة دمع خرجت من خشية الله أيضا البكاء يدفع عذاب الله يدفع عذاب الله لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار سمود قال لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم فالبكاء يدفع العذاب أيضا وهذه الخامسة أن البكاء يرفع الله به البلاء اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين يرفع الله البلاء بالبكاء في قصة كعب بن مالك قال أن صاحبه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية جلس في بيوتهما يبكيان فنزل التوبة الله فالبكاء يرفع البلاء وأيضا البكاء دواء للقلوب القاسية اللهم رطب قلوبنا يا رب لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا لما مات ابن لزين بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي بكى قيل حتى أنت يا رسول الله قال إنها رحمة هذا البكاء رحمة قال إنها رحمة وبه يرق القلب وبه يرق القلب أيضا البكاء علامة التوبة النصوح علامة للتوبة النصوح نعم إن التائب شرط قبول توبته أن تفيض عينه بكاء من خشية الله وفي قصة كعب بن مالك شاهد لذلك أنه لما نزلت التوبة الله ونادوه قال خررت ساجدا ولم أتمالك عيني فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلت الدموع صدري نسأل الله عز أن يرزقنا البكاء من خشيته كانت هذه السمعة هي فوائد البكاء من خشية الله وبقي علينا أن نذكر الليلة كيف نبكي وكما ذكرت دائما أنه فرق بين الحال والمقام المقام يعلم والحال لا يعلم لا أستطيع أن أعلمك الخشوع لأن الخشوع حال والانكسار حال والبكاء حال ورقة القلب حال أما أنا أعلمك المقام اللي هو الخوف من الله فتبكي لأن الخوف مقام والرجاء مقام ومعرفة الله مقام فالمقامات تعلم لكن الأحوال لا تعلم إن كثيرا من الناس يقول أبكي كيف لا أعرف كيف تبكي لكن أستطيع أن أعلمك كيف تخاف كيف تخاف من الله عز وجل ولذلك هذه القضية قضية البكاء علم, علم البكاء علم دلالة يعني على شيء حال يقول أبو سليمان الداراني لكل شيء علم وعلم الخزلان ترك البكاء علم دلالة على خزلان الله لك أن تترك البكاء وانظر إلى قوله ترك البكاء ليست عدم البكاء إن كثيرا من الناس وهذه كثيرا ما أقولها أن كثيرا من الناس لا يهتم بقضية البكاء لا يشكو من أنه لا يبكي لا يخطر بباله هو يعيش حياته وانتهت القضية إنك ينبغي أن تهتم لهذه القضية أن تبحث أن تبحث عن هذا البكاء يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله لا بد من قلق ومن حرقة إما في زاوية التعبد وإلا ففي هاوية الطرد لابد من قلق لابد من حرقة إما في زاوية التعبد وإلا ففي هاوية الطرد إما أن تحرق ثيابك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء الله وإلا فنار جهنم أشد حرا فنار جهنم أشد حرا هي ديك اللي قالها ربنا للنبي محمد نصلي عليه صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر لابد من هذا التطهير الحقيقي سبحان الملك سيأتي معنا أن القرآن للبكائين ومن عجب أن ستجد آيات لا يبكى عندها وبكى عندها البكاؤون مثل في حفص صاحب الرواية قال لأحد تلميذ زياد اقرأ علي فقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فبكى حفص حتى أغسي عليك وقال يا ابن أم زياد أنقض ظهر النبي الوزر أنقض ظهر النبي وما له من وزر فكيف تصنع ظهورنا عمرك شفت حد بك في ألم نشرح لك صدرك بس الناس اللي بتفهم بس الناس اللي بتفهم بكى آخر عند قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ظبكم وجنة عرضها السماوات والأرض فقالت له زوجته بكيت عند آية ليس فيها بكاء جنة عرضها السماوات وأرض ما أعرضها قال ويلك بعرضها هذا ماذا أصنع لو لم يكن لي فيها موضع قدم لها كل هذا العرض وماذا أصنع لو لم يكن لي فيها موضع, موضع قدم فلذلك هذه قضية فتح من الملك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك فتح من الملك جل جلاله كرم جود عطاء هبة هبى محظر منه سبحانه وتعالى يفتح على عبد فيبكي حيث لا يبكى فاتح جود من الله سبحانه وتعالى فلذلك ينبغي عليك أن تهتم جدا بإصلاح حالك مع الله وهو يفتح عليك بما شاء كيف شاء بكى أحدهم فكيل ما شأنه ما لدى قالت زوجته زعى أنه يريد سفرا بعيدا ولا زاد له هو قال لها كذا ما لك قال لها عندي سفر طويل قوي وما معيش حاجة سفر بيها اللهم ارزقنا زادا من الحسنات نبلغ به رضاك قال أحمد ابن أبي الحواري أفضل البكاء بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة أو بكاء على ما سبق له من المخالفة أفضل البكاء بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة البكاء على الذنوب. للأسف شديد أننا نذنب وننسى اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تقبل توبتنا وأحيانا نقول تبنا والمشكلة الكبيرة أنك تذنب وقد تتوب ولا يقبل الله وأنت لا تلزمه سبحانه أن يقبل تلزمه لا تلزمه أن يقبل إن شاء قبل وإن شاء رد هو كريم وظننا به أنه يقبل لكن أنت بحالك هل تستحق أن تقبل الشاهد البكاء على ذنوب يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره لو دت أني أنقلب رأسه وأن الله غفر لي ذنبا واحدا وأنا حين قرأت هذه الأقوال الليلة قلت سبحان الله عبد الله بن مسعود ما ذنوبه تفتكر إذنوا بعبد الله بن سعود يعني الرجل قاعد في المسجد ليل ونهار كل ما تنزل سورة عن النبي يتعلمها يقول ما تصلي عليه صلى صلاة يقول أخذت من فم رسول الله ما تصل عليه من فم رسول الله ثلاثين سورة طرية ساعة نزلت عليه السورة تنزل عن النبي كده يروح لا يطهر هو من لسانه طب ده أذنوا به إيه اللي بيقول ودكت أني أنقلب رؤسه عارفين رؤسه يعني براز البعير وأن الله غفر لي زنبا واحدا هي دي اللي تجيب الدموع مش الواحد يقعد يتفكر في الزنوبة ويقول اوالله الواحد غرضه أزنب كتير يلا ربنا يغفر بقى غفور رحيم مش دي اللي تجيب الدموع اللي تجيب الدموع الحرقة دي والواحد كل ما يقيس نفسه بالناس دي هزداد حرقته زي بقولك كده فكر معايا تفتكر عبد الله بن مسعود يبقى اذنبه ايه اللي بيقول ان الله غفر ليه زنبا واحدا تطلع ذنوبه ايه اللهم اصرنا ولا تفضحنا قلتلكم في رمضان مين النهاردة في جمهورية مصر العربية يخرج من بيته ساعة ويرجع من غير ما يزنب مستحيل تمشي في الشارع ساعة وترجع وما ترتكبش ولا زنب ممكن تختلط بالناس تتكلم مع اثنين ثلاثة تتكلم مع عشر افراد مش ممكن وما تسمعش غيبة او نميمة او شتمة او كلمة فحش او كذبة او نفاق هتسمع تبقى مقر هتزنب هتزنب طب ده احنا بقول في ساعة من اليوم لكن مجتمع الصحابة المجتمع الطاهر النظيف وعبد الله بن مسعود اللي قاعد في المسجد هذه الحرقة هي التي جعلت هؤلاء يكون هي التي جعلتهم حقيقة يبكون انظر سألت عائشة امرأة ابي حفص النيسابوري زوجها عن البكاء مش هنقول هي دي نسوان هنقول هي دي الرجال لما زوجة تسأل زوجها عن ايه عن البكاء فقال بكاء الصادق ان يبكي ويبكي على بكائه انه غير صادق ثاني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكاء الصادق أن يبكي ويبكي على بكائه أنه غير صادق في بكائه لعل الله إن لم يرضى منه ذلك البكاء فبكاؤه على قلة صدقه في بكائه أنفع له من ابتداء بكائه لأنه لا يرفع للعبد حال إلا بنقصانه عنده الله أكبر الله كلام زيل فل أقولتني اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثير يقول بكاء الصادق أن يبكي اللهم رزقنا الصدق واجعلنا من أهله والصادق صرت ألا يرى أنه صادق هل كذب لأنه لا يرفع للعبد حال إلا بنقصانه عنده وعشان كده كنا كن حللنا الإشكال لما هيجي معانا دلوقتي قول علي بن أبي طالب عبدالله بن مسعود يقولوا إيه لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم سبحان الله لما تسمع شامد السوي يقول والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله والذهب يقول والله ولا أنا الكلام ده هو شرط الصدق ألا ترى أنك صادق اللي هي من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص هو ده معناه هو ده معنى شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء هو ده معنى الكلام المعادة ده معناه أنك أنت تشوفش نفسك لازم تبقى منكسر للملك زليله ايه وعا تقول له يا رب النهاردة أنا كويس؟ أبدا وإنما دايما تظل عمرك تقول له يا رب بس انت ترضى ربنا يرضى عننا أجمعين يا ربنا اسمع تاني يقول بكاء الصادق أن يبكي ويبكي على بكائه أنه غير صادق في بكاء عرفت تجيب البكاء منين من هولك دلوقتي هتبكي من أسباب البكاء إنك ما بتبكيش فابكي إنك أنت ما بتبكيش اه ابكى يا رب أنا مسأله ربكي فتبكي إن أنت وأنا ما ببكيش ليه ببكي على نفس ما ببكيش فبكاء الصادق على بكائه أنه غير صادق في بكائه زي استغفر الله من استغفر الله إن استغفارنا يحتاجه يحتاج إلى استغفار كفيف قال لك إيه لعل الله إن لم يرضى منه ذلك البكاء فبكاؤه على قلة صدقه في بكائه أنفع له من افتداء بكائه لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى للعبد حال إلا بنقصانه عنده اعترافك بالنقص هو اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى عنك في هذا الحال البكاء على الذنوب اللهم ارزقنا التوبة من الذنوب من الدرر اللي لدي أيضا قول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه في كتابه المبارك الزهد والرقائق يقول عبد الله بن مبارك رضي الله عنه إن البصراء يبكون من خمس خصال البصراء يعني اللي عندهم ايه عندهم بصر نفس الاتف يبكون من خمس خصال ذنب مضى لا يدري ما الله صانع فيه وعمر بقي لا يدري ماذا فيه من الهلكات وفضل قد أعطي لعله، ولا يدري فقد يكون استدراج وضلالة قد زينت له فيراها هدى وزيخ القلب ساعة وساعة أسرع من طرفة عين قد يسلب دينه وهو لا يشر. أول خمسة والثاني. صلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن البارك عليه رحمة الله يقول إن البصراء يبكون من خمسة أشياء. ذنب مضى. لما تتفكر في معصية من المعاصي ونتاني هعملها معكم لله وربنا يرزقنا الصدق والإخلاص. لازم كل واحد مننا دلوقتي كده في لحظه واحده هسكت نص دقيقة. وكل واحد مننا يتذكر ذنب من ذنوبه واللي مالوش ذنب يدعي لنا اللي خالص خالص حق طيب ده ها اللي ذنب يدعلنا. لكن اللي له ذنب لنا ذنب دلوقتي من ذنوبه الكبيره اللي هو مستحي منها مع الله ويتوب منه دلوقتي هنسكت عشان نتوب اللهم تقبل توبتنا ذنب مضى لا يدري ما الله صانعه فيه بشكلة هتيجي معنا دلوقتي الكلام على الخوف من الخاتمة الخوف من السابقة مما يبكي حصل بسيبه كده نضحك ونحن لا ندري لعل الله قد مقتنا تضحك أنت مش عارف ربنا شاف ايه من ذنوبك قال علله قد اطلع على بعض ذنوبه اللهم ارزقنا حسن القاتم عمر قد بقي لا يدري ماذا فيه من الهلكات وفضل قد اعطي لعلة واستدراج اعطاك اللهم ارزقنا شكر نعمتك ولكن ليه اعطاك وحرم الاخرين أعطاك عافية وصحة ومال وسط وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك أخشى أن يكون استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن, إن كيدي متين وضلالة قد زينت وضلالة قد له فيراها هدا اللهم أرين الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا مشكلة الكبيرة ربك سبحانه يقول آف من زين له سوء عماله فرآه حسنا هي ذي الكبير يزين الضلال فتراه حقا عمل بصيرة هي وده الخطر الشديد شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباء انا والله امرنا بها coi ان الله لا يامر بالفحشاء اتكونون على الله ما لا تعلمون سبحان الله العظيم شوف يفعلوا فاحشة ويقولوا ايه الله امرنا بها اشياء عجيبه هو ده من تزيين سوء العمل أن تزين الضلالة فترى الضلالة هدى الخوف من دي وخصوصا في زماننا أن الحق ملطخ مشوش مشوه في إيه ناس مش أدرة تبين جمال الحق والباطل أعطي كل الإمكانيات للتزيين والتجميل وكل الإمكانيات في العرض والوصول للناس هي دي المأساة سبحان الله العظيم المأساة أن ترى الباطل حقا فتتبع وأنت على يقين أنك على صواب وهو باطل صف فالبكاء في الخوف من دي وأيضا زيغ القلب اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينه القلب يتقلب ساعة وساعة أسرع من طرفة عين وقد يسلب دينه وهو لا يشبه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به سبحان الله العظيم بكى سفيان الثوري فسئل فقيل ما يبكيك قال بكينا على الذنوب زمانا ونحن الآن نبكي على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به آه قال كنا بنبكي على الزنوب دلوقتي على ضياع الإسلام على الإسلام سبحان الله العظيم هي دي هي دي اللي قلت لك لما قرأ ألم نشرح لك صدرك قال له إيه فقال يا ابن أم زياد أنقض ظهر رسول الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ده إيه ده هو إيه كان إيه المعصوم محمد الذي أنقض ظهرك سبحان الله الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قبل الفدية في أسار بدر جلس يبكي هو وأبو بكر يبكي هو وأبو بكر رضي الله عنه فالبكاء على الزنوب على المعاصي التي اترفتها يد العبد ثم البكاء من عدم القبول عند الملك الجليل جل جلاله سبحانه البكاء من الحذر على عدم القبول. قال الله سبحانه: أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.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 قالت عائشة رضي الله عنها أهم الذين يعصون يخافون قال صلى الله عليه وسلم لا يا يبنت الصديق هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم اللهم تقبل من أعمالنا هيذي ذبح يونس بن عبيد يوم عيد أضحى مئة ناقة وأمر غلمانه أن يفرقوها في المسلمين فجاءه الرجل عند الغروب وقال فرقناها كلها يا سيدنا فقال اجلس وبكى وقال والله إني أخشى ألا أن يتقبل الله مني شيئا وإني أخشى أن أكون من أهل النار قال الإمام الذهبي في السير: وَمَنْ لَمْ يَخْشَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَهُوَ مَغْرُورٌ قَدْ أَمِنَ مَكْرَى اللَّهِ هيا دي تخشى ألا تُقبل تخشى ألا يقبلك الملك سبحانه وتعالى قال الحسن نضحك وَلَعَلَّ اللَّهَ قَدْ اطْطَلَعَ عَلَى أَعْمَالِنَا فقال لا أقبل منكم شيئا وأقبل يبر وقال الحسن ما يؤمنني أجب الأمان من أين ما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع فيا على بعض ما يكره فمقتني وقال اذهب فلا غفرت لك فأنا أعمل في غير معتمل اللهم لطف بنا وعافنا الله الخبيث الله البصير الله العليم مطلع على باطنك يرى تفاصيل خواطرك ودقائق أسرارك كما يرى ظاهرك يعلم السر وأقفى وَإِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَمَا فِي نَفْسِكَ يَعْلَمُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ خُبْسًا أَوْ هَمْنًا او سيئة وهو يراها مطلع عليها ألا تخشى الله اللهم طهر قلوبنا هود الخطر والبكاء من الحزر قال ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في على بعض ما يكره فمقتني يترشف من قلبك رأى الله في قلبك سخط على بعض قضائه وقدره رأى الله في قلبك حقد على نعم وعطاء لبعض خلقه رأى الله في قلبك إعراض عن بعض شرعه رأى الله ماذا رأى الله في قلبك ماذا رأى الله في نفسك ماذا رأى الله من حالي؟ لما حضرت مسعر ابن كدام الوفاء دخل عليه سفيان الثوري فوجده يبكي بكاء شديدا، فقال له لما تبكي؟ الموت، والله لو دت أني مدت الساعة. سفيان يقول لمسعر ابن كدام بتبكي لي هتموت طب يريت يريت نموت قال له لو ددت أني ميت الساعة فقال مسعر أقعدوني هل يرى بيولي هذا فأقعدوه قال أعد عليا فأعاد سفيان الكلام لو دت أني مدت الساعة، فقال إنك إذا لواصق بعملك يا سفيان. قالوا أنت متضمن أوي، وزداد بكاؤه ثم قال والله لك أني على شاهق جبل لا أدري فيما أسقفت ولا إلى أين أبلت. بنقول. نموت ونرتاح ومن يدري إذا موتنا هنرتاح هنرتاح ولا مش هنرتاح اللهم ارزقنا حسن القاتل قال أحد السلف والله لو لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا هم الدنيا وعذاب الآخرة قال والله لو الوحد بامد دخل سجنة عمصيبة عزب في الدنيا وعزب في الأخرة لو لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا هم الدنيا وعذاب الآخرة فقال له ابنه يا أبتي ولما لا تأتي الآخرة المؤمن بالسرور وهو يتعب لله في الدنيا وينصب فقال يا بني فأين القبول وأين السلامة اللهم ارزقنا السلامة والقبول بنعمل بس يا ترى ربنا قبل إيه وإيه اللي سلم من أعملنا من الرياء وحظ النفس والعجب والغرور وطلب مدح الناس والسمعة إيه لسلم من أعملنا عشان نطمن له لذلك كان من دعاء يحيى بن معاز يحيى ابن معاز الرازي قال يا من يا من ذكره عندي أعز من كل شيء لا تجعلني بين أعدائك غدا. ازل من كل شيء هي دي قال يا من ذكره عندي أعز من كل شيء اللهم ذكرنا بك فلا ننساك لا تجعلني بين أعدائك غدا ازل من كل شيء اوعى تطمن انت مش عارف قبل ايه قلت الجملة اللي أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصحابي ثالث قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر والله لو أعلم أن الله قبل مني خطوة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها كيف والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين إنما يتقبل الله من المتقين إنما إن إذا اتصلت بها ما تفيد الحصر والقصر فلا يقبل الله إلا من المتقين إحنا منهم منهم اللهم استرنا ولا تفضحنا ثلاثة البكاء للقرآن قال سبحانه ما من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ وقال سبحانه إذا تتل عليهم آيات الرحمن خرو سددا و وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقنا لتقراه على الناس على مبث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 وقال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يقصون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله القرآن نزل بحزن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء والصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود قرأ علي القرآن قال أأقرأ وعليك أنزل قال قرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت آيات من سورة النساء حتى بلغت قول الله فكيف إذا فهو عصر الرسول لم تسوى بهم الأرض لم تسوى ولا يكتون الله حديثا قال حسبك فالتفتت إليه فإذا عيناه تزرفان وصل عليه صلى الله عليه وسلم أبو لما قال مروا بكر يصلي بالناس قالت عائسة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء إذا قرأ القرآن أما عمر فكان في خديه خطان أسودان من كسرة البكاء تعجب كيف تحفر الدموع مجرى في اللحم تخيل تخيل كيف تحرق الدموع الحار لحم الوجه؟ اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك عمر قرأ بسورة الطور فخر مغشيا عليه حمل إلى بيته، يعودونه ثلاثة أيام. ما به المرض؟ ما به إلا الخوف من الله. انظر إلى هذا الفاروق بهذه القوة يخر لسماع آيات. زرارة بن أوفا صلى بالناس المغرب، فقرأ إذا نقر في الناقور. فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا في القبلة وهو يصلي مات عمر بن عبد العزيز صلى المغرب بوالليل إذا يعشى فلما بلغ قول الله فأنزرتكم نارا تلظى بكى وأعادها وبكى فلم يستطع أن يتخطاها حتى غشي عليه في القبلة من كسرة البكاء القرآن وبكاء العلماء بالقرآن عجب بات أحد السلف ليلة يقرأ قول الله عز وجل أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات, وعملوا الصالحات سواء محياهم وبماتهم ساء ما يحكمون يقرأها ويبكي إلى أن أصبح أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقرأ آخر ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة قرأ الفضيل بن عياض قول الله تعالى ألهاكم التكاثر فلما بلغ لترون الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقيم لترون الجحيم ظل يبكي وكان ابنه علي علي بن الفضيل بن عياض يصلي خلفه فشهق شهقة ومات وقرأ الحاقة فَلَمَّا وَصَلَ عِنْدَ قَوْلِ اللَّهِ فُوزُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ بَكَى وَانْتَحَبُ حَتَّى حَمَلُوهُ مِنَ الْقِبْلَةِ وَقَدَّمُوا رَجُلًا غَيْرَهُ القرآن والبُكَاء قضية لا تنتهي اقرأ قول الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول اقرأ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا اقرأ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد اقرأ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجروا اقرأ وقرأ وقرأ والقرآن كله وعظات وحبس القرآن لمن يريد أن يبكي قضية لا تنتهي ولمن يريد أن يبكي الله يفهمه الله يعلمه الله يفتح قلبه حسبك أن يرى الله منك صدقك ورغبة في رضاه ليفتح لك أبواب مرضات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله